وخلق منها زولها <تصفيق> ماشي. من من ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق, حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زولها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد استبيحكم عذرا أنا عندي محاضرة في الجامعة وهذه محاضرة في الكلام على الربا أنا ما استطيع أقطع يعني أنا صراحة اكسر معكم هنا جئت وأنتم فوق رأسي ما استطيع اترك دروسي ودروسي الآن المفروض كانت تكون وهذا الدرس أنا سأرجعه لكن هذا الدرس في الجامعة فهو درس على الربا فاستسمحكم تعيشون معي بعض هذه الأوقات انتهي من هذا الدرس وأدخل في المحاضرة العامة التي لكم المحاضرة أصلا أيضا لن تكون عامة ستكون خاصة لكن فيها نوع عموم كلام من الأهمية بالمكان أنا أعتقد أن العلم ثلاث أرباع العلم في الاعتقاد والاعتقاد حسن الاعتقاد نجاة لكل إنسان استقامة حياته استقامة قلبه حتى الجوانب الحياتية التي يمكن أن يرتقي بها الإنسان ده تتوقف بأسرها على مسائل الاعتقاد الاعتقاد مختزل بعد الأسماء والصفات في القدر وباب القدر أبواب من أعظم ما تكون على الإنسان أن يكون يعني لا هذه ما على الإنسان أن يكون ممن, ممن ألزم قلبه فقه التعامل مع الله جل أفعله وهذا سنبينه إن شاء الله في المحاضرة في الكلام على أن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه المقصد في المحاضرة العملة التي أريدها هو أن الإنسان في هذه الأونات في الزمنات المختلفة التي فيها ما فيها من الفتن تأتي تطرأ وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان فتن مدلهمة شديدة الخطب فيصبح المرء في الحريم في حيران ويصبح المرء مومنا ويمسي كافرا تقلبات القلب ما يقف فتنه عظيمه هوجاء تعصف وتصطك فالمرء لا يدري على هلاكته هو ام على نجات والحق انني اضرب مثلا في هذا الباب اقول الغريب الذي غاب عنه لا يمكن احد ان يدعي في أحد ممكن يدعي الغيب؟ ما في أحد يدعي الغيب؟ وكيف للمنجمين ماذا نفعل معهم؟ وأصحاب الأبراج وهذا لين نهار في الضعيات يتكلمون عنه؟ صحيح ولا لا؟ يبقى إذن المسألة فيها نظر على الأقل فيها خلاف صحيح؟ إياك إياك, إياك أجرك تنجر قل طبيعتي اعرف فنكب بتعامل إياك أجرك تنجر انتبه هل فيها خلاف؟ من يعلم الغيب؟ طب ليش قلت فيها خلاف؟ لا لا أنا بجبره وينجر <تصفيق> لا طبعا المنجمون هؤلاء أعوان الشياطين أو أولاد الشياطين نعم صعب. صعب فإذا إذا إذا رأيت ذلك نحن نقول الغيب لا يعلمه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا, الا الله الله صحيح والله وايضا فقد قال الله تعالى إنما الغيب ها لمن لله من اعظم الخلق قدرا وكرامه ومكانه يوسف عليه السلام مميز يوسف اعظم الخلق قدرا عند الله تبارك لا سيما ان يوسف يعني ابتلاه الله انا حموت كده يوسف أعظم الخلق عند الله أنتم من أمة محمد من أعظم الخلق عند الله طب وليش سكتتم لما قلت يوسف انجريتم <تصفيق> طب خلاص إذا انتبهنا الآن إذا انتبهنا لا تنجرون مع ما حسوا النظر فإني أمكر بكم للخير لا للشر لا تخافون هذه حياة للخير لا للشر جيد أعظم الخلق عند الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم محمد نفسه قال ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما ما استنيسه معي أنت مثلاً واحداً على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هو الآن النص لما صحر ماله مالسح اسمك طيب اسمك ممتاز أنا أريد العجلة في الإجابة أول شيء نقعد القاعدة النبي يعلم الغيب الإجابة ها أجيبه لا والدلالة سرعة الدليل من الكتاب قال الله تعالى امر النبي أن يقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الغيب إب مع ذلك أنني لا أعلم الغيب والتنصيص كل لا يعلم من في سماء الأرض الغيبة إلا إلا الله تبهت أنت إلا من تلذم الرسول يعني النبي بيعلم الغيب أوه. أوه. يعلم الغيب لا يعلم الغيب اختلف المجلس اذا المسألة خلافية عامه أمهل هذه المسألة التناثل المحاضرة العامة وهي أن الغيب له شواهد في العالم المشاهد قد, قد يفتح المرء صفحة الغيب لا يستيقن منها لكن قد يصل اليه أنا سأقول لكم ليش أنا بقول هذا حتى يعلم المرء وهو في ساعته هذا هل هو في خير أو هو في شر لأن النبي ماذا قال اعمل فكل ميسر لما خلق له فإن وجدت رجلا أحرص الناس على الطاعة ولا يأتيها وأخذ بتلبيب أسبابها فلا ينالها فاعلم أنه على شر ليس على خير ليس له الحظ عند الله قد كتب في اللوح المحفوظ قد لكن في غالبية الظن أنه غير موفق لا يكون عبدا موفقا فإما أن يراجع وإما أن يعلم أنه سيختم له بما هو عاد وإن وجد المرء أنه قد فتح الله له أبواب الطاعة بايسر ما يكون وقد يتحامل على نفسه لمنعها، تأتي أسباب ناشئة ليمتنع عن الطاعة فلا يمتنع فيفتح له بابا اخر ميسرا فيفعله كان نام نام عن الصلاه فيقوم يقول كيف نمت عن الصلاه ازاي كيف ذلك طب أنت لك صدقه لان النبي قال فمن نام كانت له صدقه كان نومه صدقه وكتب الله له الاجر نيه المؤمن خير من عمله الحديث في ضاع لكنه يعني يستانس يأتي ياتي في الصباح ما ان تشق الشمس ما انت ان ان قيد مين تراه ذهب دون أدنى كلام متوضئا وصلى ثنتي عشر تركعة من الليل الذي مضى عليه عندما انتهى يقول كيف وفقت لا أدري ترى الإنسان يأخذ حزبه من القرآن يقرأه كلماء البارد وبعدما يغلق أقسم بربي سأقول عن نفسي كنت في موضع معين ما يعلم به إلا ربي أفر الله عني فكان الأمر أيسر ما يكون القرآن عندي كم. المهم كان الله ينهيه بأيسر أنا ما أن فرج الله عني هذا الهم استنشقت عبير الهواء أخذت المصحف والله ما قرأت خمس أو, أو سدس أو قل والله ولله يعني يعلم الله جل وعلا جاهدت نفسي أن أقرأ ثلاثة في المية مما كنت أقرأه ما كان يأتي ما كنت أستطيع ورب العزة فالحاصل أنت لما ترى نفسك عند إقامة الصلاة ما أحد يتكلم معك تذهب كأنك لا تعرف أحد تتوضا تذهب إلى الصلاة مجلس العلم علمت مجلس العلم ما في أحد يجر أنت تأتي سريعا تجلس حتى يكتب هؤلاء القوم الأشخى بهم وفي كل مرة ترى ذلك من الله توفيقا وتزديدا لك لابد أن تعلم أنك تحت خط اعملوا فكل ميسر ذمان بما هذه موضوع المحاضرة لكن الآن لست موضوع المحاضرة أنا في الربا وسامحوني وسأطلق مجالا للأسئلة بعدها أستاذ محمد حجر هذا عندنا من طلبة العام الأقوياء قتلني بالموبايل الهاتف هذا يعني أنت المفروض تأتي بأفريد غير هذا الأفريد نعم الله الله طيب أنا قلنا في القواعد ثلاثة ثمارات الأصناف الربا الستة وسامحوني فيها في مراتب ال ال المراتب الست الاصناف السته قلنا اتفق في الجنس ولا اختلف في الجنس ولا في الجنس في العله دون الجنس اتفق في الجنس ولا الا تعوم الفائدة كذهب بذهب وفضه بفضه والبر ببر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح قال النبي ربا ربا إلا هاء وها يعني يد بيد في المجلس اسمه حلول وتقاوص مجلس البيع مثلا بمثل يعني لابد من المساواة ضربنا مثل بذلك النساء كل نساء تذهب تغير الذهب القديم وتأخذ ذهبا جديدا وتدفع إيش في عندكم أحد بيفعل غير ذلك الجميع فعل ذلك والجميع وقع في الربا هذا ربا ما يجوز لان الذهب بالذهب اتفق في الجنس وفي العلة فلا بد يكون في مماثله والمماثله معناها مثلا بمثل هاء بيد يدا بيد في المجلس اختلف في الجنس والعله يشتري بر تمر بمال لا شرط يشتري التمر أولا ويدفع المال مؤخرا يدفع المال مقدما وياخذ التمر مؤخرا كالسلم يجوز اما اذا اتفق في في في العله واختلف في جنس كالذهب والفضه لانها أثمان لابد من شرط وهو التقابض في المجلس صورته حتى لا أضيع عليكم صورته هو كبيع الدولار بالجنيه تذهب الى الصراف السرافه وانت تبدل تبدل الدولار بالجنيه كيف ما شئت دولار ب جنيه يجوز ألف دولار بعشرة 10000 جنيه يجوز ب ألف يجوز اذا اختلفت اصناف تبيعه كيف شئت المماثلة غير مشروطه ايش المشروط تقابض فين في المجلس بيروح له ما عندي ألف دولار يقول تعالى كمان اسبوع تاخذهم مئة الف دولار هذا رب هذا رب اللي كنا بنعطيه للاخوه الاخوات في الجمعة سنتكلم عن مساله هنا حتى لا اضيع عليكم يعني المحاضره لكن ايضا حقهم ما استطيع اضيعه فسامحوني قال المصنف ولا يبع مبتاعه حتى يقبضه وتقدير الكلام لا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه سواء كان عقارا أو غيره أذن فيه البيع أم لا سواء أعطى المشتري الثمن أم لا وحجة ذلك ما حكيم حزان رضي الله عنه أرضاه قال قلت يا رسول الله إني ابتاع البيوع فما يحل لي وما يحرم علي قال يا ابن أخي لا تبع عنا شيئا حتى تقبضه لا تبيعنا شيئا حتى تقبضه فهنا هذه المسألة فيها وجهة نظر وهي وجهة النظر اللي هي ضعف الملك فما يجوز لأحد أن يبيع شيئا حتى يقبضه يمكن تصعقون لما نفصل هذه المسألة هذه المسألة هي مسألة البيع قبل الشراء أو البيع بعد الشراء مع مع اختلال تمام القبض صورته وبعدين الخلاف فيها صورتها زيد من منكم بيشتري اشترا هاتف قريبا ما في حد اشتراه كده ما في قريبا طب بعيدا من اربع شهور من اربع شهور ماشي قريبا جدا اربع شهور طيب اشتريت الهاتف كيف بعت كان الهاتف موجود لا مش مش هنا الرأي. كان موجود في المحل في احد اشترى هاتفا طلب نوعا من الهواتف، فلم يرد نوع اي عند البائع، وبعد ذلك دفع له ثم رجع أخذه، حجزه يعني، ما في؟ في أحد الشرك ذلك؟ المعاملة عشان تكون الصوره واضحه المعاملة ذهب يشتري الهاتف، قال أريد هاتف، الهاتف آيفون، أنت متعالي على الناس ماشي، آيفون 6 كمان أو سيفر، آيفون فراح يشتريه فلم يجده لم يجد هذه النوعيه فهو الرجل صاحب المحل ماذا بيفعل عشان ما دعش زبون كلنا عارفين بقى بيعمل ايه ها لا مش سيب العميل الاول بيتصل بالمحل الثاني زيد فين عندك ايفون 6 اه عندي بكام قال له ب 3000 ب فقال له الايفون عشان عيونك لان انا عارفك وعارف اباك وانتم عشره طويله ب 3100 ومش ممكن اكسب منك شيء فعن تعرفون كل باع يفعلون ذلك وهذا فيه ما فيه من الخداع المعروف فقال بداية تلف ومية ادفع المية عربون وتعالى غدا ايش خضر لا خضر فهو الآن لما دفع العربون اشترى لما اشترى قبض العربون شراء قبض العربون شراء فقبض المية خلاص وانتظر الرجل حتى اتاه الهاتف فجاءه في اليوم التالي فدفع سرس ألاف وأخذ الهاتف. هذا البيع حقيقته بيع باطل وثلاث تربع ناس تتعامل بهذا هذا بيع باطر لا صاحب الهاتف يمتلك المال ولا الذي قبض الهاتف يمتلك الهاتف هذا بيع باطل ما اسمك؟ محمد ما عندك يا محمد القسط سيبه محمد دلوقتي خلينا في نفس الصوره التي نحن فيها لا تتعجد شيئا قبل أوالي تعرف علماء الاصول يا محمد أنت دراستك إيش سنة عمّة أزهرية ولا سنة عمّة حرة أدب ولا علمي؟ علمي يسر الله عليك أمرك بالعلوم والرديات والكيمياء ابخره الرأس ومشكلة والفيزياء وسين وصاد وعين ومنقلبات المخاريط هذه مشكلة عندك تفاضل وتكامل أحمد الله انك تجلس مجلس العلم جزاك الله خير أي تساؤل خليها بعد المحافظة نقول هو الآن البيع باطر لما هو لما قبض العربون عقد عقدا حصل الإجاب والقبول وحصل قبض الثمن قبض الثمن هذا بيع صحيح البائع باع ما لم يملك قال لا انتظرني لالباع بيعرضني جئت وانا قلت له الا تتقي الله ألا أليس, أليس منكم رجل رشيد يا معشر التجار هذا ليس كلام كلام من؟ كلام النبي يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الرجل كان عنده ديانة ارتع وارتبك قال لما؟ قلت لأن النبي قال قال إلا من صدق وبر ولا يمكن الإنسان أن يكون صادقا بارا في البيع والشراء إلا إذا كان, إيش إلا إذا كان علما يعلم كيف يصح البيع وكيف لا يصح البيع فهنا الرجل باع, باع ما لم يملك أو ما لم يشتري قال لي أنا اشتريت لاني لما زيد قال لي ثلاثة الفمية قلت له اشتريت فأنا اشتريت صحيح قلت له وإن اشتريت أنت ما قال كيف ممتلكت؟ امتلكت والبيع عن تراد إجاب وقبول فقد امتلكت قلنا طيب قد امتلكت ولم يتم الملك ولا يجوز البيع حتى يكون تمام الملك بالقبل أبس لا يصح البيع إلا بتمام الملك لأنك إن حصل الإجاب والقبول فيه ضعف ملكية حتى تخبط ولو قبضت فيه ضعف ملكية حتى محمد حتى تحوز وإن حست فيه ضعف ملكية حتى تنقل حتى تنقل طب وين احنا اتينا بهذا التحوز تنقل ابن عمر في يعرف ابن عمر من ابن عمر ممتاز ابن عمر رضي الله عنه ارضاه ذهب الى السوق فاشترى زيتا في نفس المكان الذي اشترى فيه الزيت جاءه رجل فقال له بعنيه واربحه فيه درهم يبقى ابن عمر ما زاد على ذلك شيء الرجل اشترى الزيت وفي نفس الوقت باع الزيت بارباح لان المشتري جاءه في نفس المكان فقال بعت خذ الزيت وهات المال فزيد بن ثابت ضرب على كتفه فقال له هذا لا يجوز أما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان تبيع شيئا حتى تحوزه حتى تقبضه حتى تملكه فابن عمر تعجب قال حتى تنقله كان ابن عمر يقول نعم أنا, أنا, أنا حصل الملك نعم أنا اشتريت حدث الاجاب والقبول قال له كان عليك أن إيش تنقله يعني حتى يصح البيع لابد لك من ايش من النقل لم النقل؟ ما الوجه الفقهي في هذا الباب؟ قال علماؤنا النقل هنا لتمام الملكية لتمام الملكية النقل هنا لتمام الملكية فقلنا أن صاحب الهاتف بيعه لم يصح لأنه لم يتم ملكيته في هذا الباب العلماء جميعا اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء حتى بتمام الملك والنقل والنقل الائمه الأربعة اتفقوا على ذلك لكن اتفقوا على حالة واحدة وهي الطعام يعني لو اشتريت طعام لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه وتنقله مفهوم فالمالكية خالفه الأئمة الثلاثة وقالوا هذا خاص بالطعام يبقى رجل اشترى سيارة من رجل والرجل الذي باعه, له باعه باع, باع له السيارة لم يملك لم ينقلها من مكانه يصح البيع على ما يصح. عند المالكيه ايش؟ لا صح وعند الامه الثلاثة لا صح تعال لمالك ونقول له يا مالك أنا أخذ بقولك أم بقول ابن عباس ابن عباس هو الحديث قال من ابتاع طعاما, طعاما فلا بيعه حتى يقبضه ثم قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام ولذلك قال حديث حكيم الحزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من اشترى إن ابتعت شيئا إن ابتعت شيئا شيئا علماء بسول يقولون نكر في سياق الشرط تفيد الإطلاق من ابتعت شيئا سيارة عقار بيت دور أرض مال سياب شاي أي أطعمة أشربة أي ما شيء اشتريته لا يصح لك أن تبيعه حتى حتى تقبضه وجهه النظر في ذلك انه قد يربح ما لم يضمن فلا يدخل في المخاطره فيتشابه مع الربا قد يربح ما لا يضمن فيدخل في المخاطره فلا تشابه فيتشابه مع الربا صواب صواب محمد صواب هذه هي الوجه الصحيح نهى النبي عن ربح مال لم يضمن وبيع مال لم يملك وبينهما تلازم بيع مال لم يملك قد يربح مال لم يضمن إيش اللي بيحدث في حد تاجر حديد هنا او اسمنت او تعامل مع هؤلاء القوم طيب انا باتيكم من الواقع الاسئله بتاتيني رجل تاجر حديد بيتصل بصاحب الحديد او الاسمنت بيذهب إلى البنا مكان البناء اللي ستبنى هو يريد سبعين شكاره أسمنت فهو يتصل بالرجل صاحب أسمنت يشتري منه سبعين ويقول للثاني اذهب إلى المكان الفلاني يخذ السبعين مش هذا اللي بيحدث كل هذا حرام وما حرام وبيع باطل ما يصح له هو امتلك الثلاث ي... ي... ي... ي... تربع الناس يتعاملون بهذه المنزل الثلاث تربع الناس يتعاملون بهذه نعم أنا... أنا سمك. انت داقي السمك تعالى بقى ده انت ذاقي السمك مشكلتك أم المشاكل في العوم اللي احنا هنبقى فيه أنا وانت فيه يعني دلوقت أنا لازم تجيب طعم جيد عشان نعرف نتعامل مع بعض اسأل أنا ما بتصل بيوم بتتصل ايه بالسمك؟ <تصفيق> بتتصل؟ بتتصر... ها؟ بتجار السمك بتستلم السمك عندي حلو اللي فيه اه ماشي شغل يوم أو ثالث يوم اصبر. اصبر. اصبر لا دي سهله هو بيبعث لك على انت بكم وكم و... يعني امتى بيبعث لك السمك ب ألف مثلا وانت انا وانت... عاد سعر كذا سعر السمك جنيه او مثلا ولا داخل مورخ بشطة بشجوهلي فلوس في المسر لا هذه ما فيها شيء لكن هو الشيء ان انت لما اشتريت انت ما شفتش لكن انت بترضى لا يعني لو لو اتاك السمك وانت مرضتش بيه بترجعه صح؟ صحيح؟ صح؟ خلاص الناس صحيح ما بقى. ما في شيء عارف بحال محوال لانك لا تبيع حتى تمتلك انا حسبتك بتبعه لهم في المية <تصفيق> فهم كيف؟ هو هذا ان هذا ايضا اختلال شرط من شروط البيع فهو هو الحق نقول البيع لابد من تمام الملك وتمام الملك والقبض قل وانت بعتله خط على عربون خلاص هذا حرام انت معاي يعني. مش عارف. مش عارف. انت معايا ما معنى خدت عربون ايش معنى هو هذا رأس الأمر في الحرم أديني مثلا هذيك مثل دليل أنت الآن أنت بتقول انا خدت منه عربود هو دلوقتي عايز إيش كم كيلو عايزين كيلو ثلاثة كيلو أربع كيلو لو ما جاش بكره أخذه من حشيله أنا صح وأنا مش كدر انا أضمن البيع. <تصفيق> أنا حاولك تعمل <تصفيق> الذي بأت هو العربون. لما أخذت العربون بيعت بيعت ما لم تملك صح ولا لا بعت ما تملك دخلت في أصل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيع ما لم تملك وأن تربح ما لم تضمن أنت أيضا ربحت ما لم تضمن أنت الاثنين كيلو قلت له بمية مثلا صح كده وأنت أخذون بسبعين صح ولا لا السمك قبل ما يجيلك حصل في شيء المال حزاد الرجل الشابة اتقطعت نزل السمك في الماية تاني أحياه الله فكانت آية من الآيات وكرمة الأولياء نم جاءك السمك ليس على نفس الوتين أو انتهى من الذي من السمك انت يعني السمك الآن انت اعتقد من الرجل بمال ودفعت انت المال لكن السمك فر ذهب للماء يرد لك المال او انت تضمنه يعني مين اللي هيضمنه سؤالي هو اللي هيضمنه لا احد مش لا لا احد إيه؟ كيف لا احد يا جماعه الخير لا احد ما مش. مش أخذ مش يبقى خلاص يبقى نخلي الميه في الهوا هو اللي يضمن الذي سيضمنه ومش البائع الاصيل مش البائع الاصيل خد منك 200 هيردوه ولا مش هيردوه يبقى مين اللي مين اللي ضمن البائع الاصيل صح وانت ما ضمنتش حاجه يعني انت مش داخل في اي مخاطره يبقى انت داخل هذه هنا اللي انا بقول عليها ان الذي باع مالا لم يملك ربح مالا يضمن دخلت فيه شبهه الربا شبهه الربا هي عدم الدخول في المخاطره اصل التجاره غرم وغرم اصل الربا غنم بلا غرم وانت حالتك حاله غنم بلا غرم هي يحتملوني بقى ما هي لسه بتبقى حاضر كده صح تمام ها محمد سأأتيكم سأأتيكم بيها ها انت محمد هندل بالمسال التقرير فضل روحنا مثلا بنحل موبايل كبير قال لي جاء الموبايل اللي عايزه انا هشيله بسيطه بس هذه الصورة ثاني ماشي امكن ماشي فلما الموبايل من اي موبايل معين اخذته منه كده وحطيت جيب ومشيت وهو دفع هو دفع, دفع. شوف شوف الصورة دي. هو أثب قال لنا اريد المفايد تعالى ودال المحل شوف اللي عقبه شاف قال داعي يعجبني جدا رجل كم كمل خمسة آلاف طيب أخذوا وإيش وضعوا والثاني قال روح متحاسب بعدين دعم. ودفع الخمسة ومشى وإيش وجاء يحاسبه بالليل عشان يكتب التنجين اللي هو المؤجر خمسة آلاف صحيح هذا رجل بطل ما سأقول لكم شيء وهو بياخده وقع وقع او هو اخده بيسلمه صاحب المحل سقط نادي المحل من الذي سيضمنه اصبر بس خليهم اتجيبه من, من الذي سيضمنه تعال بتاع السمك من الذي سيضمنه اللي هو غير بيقول اهدمنه ابعت ده انت ظالم يعني انت دلوقتي الان بتضمن السمك يعني عندك انت حلوة ليك ما ضمنتش اللي جايب دول هيضمنه ما واقف من ايد البائع ما ما المسألة من ايد البائع لا من ايد البائع يبقى ما لا يضمن اللي هو صاحب المحل لا يا عم واقفين قلت له ما شاء الله ايش هذا ما هذا كانوا راجل عائله كسر له الازاز كله هو قال ايش الجمال ده اتكسر ازاز ده جزا الله خير الراجل ايه باركله المحل في هذا الباء جت عاصفه ايضا اوقعت اتنين مباريات من مباي ديوريجي من يضمنه الراجل اللي جاي ده غرم شيء وكان جاي عشان يربح انا مش جاي عشان يربح صح ولا لا يبقى ده ربح من غير ما ايه من غير ما يضمن لا من غير ما يضمن يبقى معاملته طرف واحد ولا طرفين طرف واحد طرف يا طرف الغن ما فيش غرم فيها فهمت ما اريدو شابهه الربا هنا يعني تعاملك يشابه الربا هنا الربا غرم فقط مش غرم انتوا لو دخلتم في هو لو كان سابنا 5 سنة درس ويجي ندي الكلام العيان كان افضل ماليش دعوه بقى سامحوني فلازم تحتملوا معي حلها باين حلها ممكن بس يا اخي ما حدش لا لا ما يهم لا لا تساؤلاتهم مهمة هذه مهمة عندي الانات تفتح لهم الابواب معهم كما يشاؤون لا لا ما يهم أوه. اي واحد يسال ما فيش مش مشاكل السؤال الاول انت ماشي صح فيه السؤال فيه والسؤال الثاني انت ماشي غلط جدا فيه ما تاخدش ما عربون ابدا انت مش عندك السمك ما يجوزك ذلك لان بذلك قد بعت مالا ما لا تملك صارت بعت تضمن فشبهت الرضا صارت معاملتك معاملة غنم لا غنم فيه والتجارة راس مالها أن تكون عن غرم وإيش غرم؟ من يعني, يعني. في واحدة عندنا بس من بيع تبيعه بالقسط؟ تبيعه بالقسط؟ تشتري محلات الضفعة الأولى. في حين إن هي مثلا لو طلعت مش نفس المنتج أنا عايزة بترجع هالف اللي غيره مثلا لكن هي ما عنداش محل ولا حاجة لا ده هي اللي عايزة أجهزة جل غيرها جل غيرها وبتمشي على الألف جنيه وطمئة جنيه نزل 30% شوف هذه معاملة أول شيء الآن سالك هي بتشتري بتشتري طب, طب بتفضل الآن سؤال هو قال ده يقول قال لي يقول قال لي لو قلت له اسمبيع ما انا تملك قال لي لا فيا لو هت لو هت لو جبت لك الصنف ده وطلع مثلا مش هو ينفع لك بتقوله غيره قال لي اه بس والمكلمه حصل على كده الان المكلمه التي خلصت على كده خلينا نكملها أنا سأسألك هي بتمتلك السلعة ولا ما تمتلكهاش لا تمتلك السلعة بيع باطل ده <تصفيق> <تصفيق> فاهم يعني صحيح. هل هي عندها وتيجي منها انت ولا بتروح من المحل يعني هي اللي بجيبها. يعني هي تجيبها لا ها؟ اللي من المحل يعني هي بتروح من لك على البيت جابتها خلاص طالما هي أخذتها لكن اكثر الاخوه بيعملي بيقول له هي فين المحل روح جبها ويتصل زي محمد ويدفع له يبقى الشاري هو اللي بيروح ياخدها هذا بيع باطل لكن لو هي اشترت وأخذت وهي جايبتها لك فالبيع صحيح لكن يبقى معضله في المعامله اللي تكلمت عليها ان تضع نسبه على كل شيء هذا ما يجوز طبعا يجوز هي تقول لك هذه السلعة مقدما بكذا نسيال كذا لكن تقول لك على الألف في المية أو على الألف في عشرين هالما أو تقول إن كان في العام الأول ففيها تردي في المية إذا في الع في ثلاث سنين ففيها ستين في المية بس صعب ولا لأ هالما يعني يعني مثلا يعني تعمل بس هي تقول إذا قالت بالتحديد في السنة الأولى تلاتين في السنة ده بيحدث في السنة الثانية كده هذا كله ربا ما يدوس فصارت زيادة نظير ريب يبقى إذن قول ابن عباس رد الله مرضاه من اتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى القبض تمام الملك بالنقد حتى يصح البيت وقول ابن عباس قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام يعني السيارات مثل الطعام وايضا الأراضي مثل الطعام الثياب مثل الطعام كلها سواء في هذا الأمر قالوا المسألة الخاصة بالطعام الأحناف وافقوا الجمهور في الجملة وخالفوا في الأراضي وفي إيش وفي الدور التي لا تنقل على أساس ان القبض فيها كيف يكون الحق ان القبض فيها بالتخلي أنه يديله مفتاح الشرقة أو سور الارض الأرض يعطيله مكان قطب هذه أرضك فبالتخلية عامه هذا الموضوع فيه كثير من المباحث لكن حتى لا أطيل عليكم أطيل على الفضاء في الجمعة والأخوة الأفاضل لكن هذه المسألة كما قلت لكم في هذا البناء وهي مسألة البيع لا صح حتى أشتري وانقل أملك وأنقل ثم ثم ابي المش... المش... المعضلات كلها في الاشياء التي تستورد الشاحنات الكبيره هذه ام المشاكل في هذا البلد هو بيعها قبل ان تدخل البحر ها بيعها قبل أن تدخل البحر وهذا كله لا يجوز هذا كله بيع باطل حرف القسط بيع القسط يجوز وان كان في خلاف العلماء لكن يجوز ليش ما في نسبه آه المتفق إنما البايع عن طراط إنما البايع عن طراط يقول لك هذه السلعة بمئة ألف نقدا بمئة وثلاثين تخصيت يصح يجوز عندما تختار أنت بيبع. تفضل تفضل تفضل يجوز إن كان فتختار المهم إنك لا تمشي أيوة وأنت في المجلس تختار بيع من باعتين حتى لا تدخل في خول النفسان من باع باعتين فله أو, كس أو كسوة أو أو الربا نعم طيب أنا... نعم لو في أسئلة تفضل حتى أولي المسألة عند الجامعة وهي بهذه الجزرية فقط ثم ندخل على المحاضرة لعل الله جل وعلا يفتح علينا بها وهي مسألة برضو هي مش عامة لكن هيكون في أشيء إن شاء الله منها نعم تفضل أرغب في النسيق يجب في دايما عايز يشتري من المصنع ماشى عنده. فبيقوله عايز البيت ملون بالكمية الفلانية. هي أصلاً إسا هي جاهز على المكان. فبيدفعه على سعر وبيطلع يسيب عربون جديد اتفاق. في مشكلة في عربون لون؟ طيب أنا سأقول لك التصور. وأنت صورنا وخططني وبعدين أبين لك الحكم. تصور أن زاي جاء العم يريد من النسيج يريد قماشة معينة بصفات معينة. والرجل عنده المكان. لسه هينسجها غير موجودة فتل وحاجات صح كده فبيقول له القماشة دي ستتكلف خمسة ألاف فبيطلق له ألفا عربونا صح ويقول بعد ما تنتهي ستأخذها انت هذا صحيح هذا, هذا العرض باطل لماذا؟ لأن هذا العرض سلم اسمه سلم والسلم يشترط فيه تقديم كلية المال وبعدين وبعدين السلع على المواصفات التي رسمتها على ما يخدها على نفس المواصفات اختلت المواصفات له الفسخ فلازم يعطيك خمسة ألاف وفي غضون الشهر يذهب يأخذ السلعه فالطريقة التي فعلتها أنت لا تنوز قد يقال بأن هذه تسمى تصناع ويجوز في هذا العمل قاله شيخ الإسلام والأحناف قالوا بذلك لكن حتى التطبيق الفقهي لم يصح على الاستصناع لأن الاستصناع على الأحناف قالوا غير ملزم يعني ممكن الرجل يقول له اخذ منه الالف وبعد ما يصنعها يجي رجل ساري جدا اتفق على الخاصة الاف يقول له ما هذه الخماشة وانت يدك تلف في حرير أخذها منك بعشر البعد الملزم يعمل ايه ادهاله أخد العشرة يجي رجل الثاني يقول له الألف هذا وأقبل يدك وأخذ معها ماء وتوكع الله لو البيع لازم ما يقدرش يبيع فالاستصناع لو قلنا به على قول الاحناف البيع اللازم لا هم الذين قلوا بجوازي الاصناع لهم أخذوا الكلام الاحناف ولا اخذوا كلام الجمهور فالمعاملة هنا معاملة توصيفها الشرعي أنها سلم وسلم ناقص الشروط الاصناع سلم ناقص شروط لا يجوز إلا أن يعطي المال كليتا ثم يأخذ القماش منه بعد ذلك على نفس الوصف تفضل حلها يا يلم الموضوع العبده يعني يا يصنع برضو الماشي ده يسلمه فلوسه يا يأخذ فلوس ياخد ويسلمه كلياتها ويسلمهم له تعطيني فلوس وبعده اصب اخد باء مفهوم طيب صدق هي بصايل الهوادج الذكيه اللي زي كده اه حد عا عايز يركب نص الجازبيه أو ركب سمعة فيتفق معه على السعر مقابل القطع اللي هم مملكهاش ومقابل المصانعه اللي هو فك وتركيب القطع الجديدة بس ما بأخش منه أي فلوس خالص قال لهم رجال التليفون بنفس حالته اللي هي وخلبت على لكن لكن لا تأخذون شيئا حتى تنهي المسألة حتى تنهي المسألة يجوز ما, ما فيش ها هتكون إيجاره وممكن تصرف السلم في الصناعة تدخل الصناعة في هذا البال، لكن هي تجوز ما فيها شيء. المعاملة كما وصفت أنت تجوز. نعم. بس لما فاضل. نعم. معاه ما ببش العارف يعني ثمن النص ذاك يعني أنا ده بعد في تخيل. أنا مش عارف إزاي هم نترشطوا له خمس سبعة عشرة؟ آه، بقول له قبل بحبيش المصنعيه كمان بقى في راحسي بتتوتر كله وخبرو له كذا. يجوز. وحصل تراضي بينكم؟ وحصل تراضي. ما فيش مشكلة. شو السكنية اللي أوراقه؟ <تصفيق> شو السكنية دخلت أنت في وعك وأدخلت أنا في وعك لا علم ذي الله جنة في وعك؟ يعني ماذا أفعل؟ أنا جيت عشان أنت تتعب مني؟ لا لا خلاص عشت أنا ما أريد أضيئ على الناس لأن مذهبي متعب جدا لكم يا رب أمينه. من الصح شيء؟ أردت قلت إن أردت ما الشرطه السكنيه التي تباع بيبيع الدوله الخامسه ولسه حتى سمله الدوله الاول ما تبنتش صحيح ولا لا بالواقع لا وبيدونه منجما كل هذا البيع باطل هذا البيع كله باطل لان هذا في حده الصحيح انه سلم والسلام لابد من شروط من اسلف فليسلف في, في, في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل المعدوم تعريف السلم بعد إذنك عشان و... تعريف السلم السلم اصله بيع المعدوم السلم بيع موصوف في الذمه البيوع بيعان بيع اعيان طاه السياره المكيف الثوب الطعام بيع اعيان وبيع اوصاف بيع الاوصاف والسلم بيع موصوف في الذمه يكون موصوف تعرفون ما اسمه المكت للبناية الشماء دي أم البناية بيعمل حاجة اسمها الرسم الهندسي لكل البنايه صحيح؟ هو ده هذا الرسم الهندسي ده الوصف ده الوصف مفهوم؟ بيبقى وصف دقيق جدا يبينه لك ويكون هذا الوصف يعلم من دي بمائة ألف هو طبعا في كرامه لو كانت موجودة بيبيع مائة وخمسين عشان هي مش موجودة وانت بتساعده فبيعمل ايه يسحب لما بيسحب منك المال بيسحبه ارخص صح غير الحاج ارخص ده سلام ده بيع موصف الزمن الاصل فيه ان فيه غرر بيع معدوم واصل بيع المعدوم فيه غرر والغرر ماده نزاع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر اللي هو الجهاد فبيع المعدوم اصل فيه نزاعات الناس فتسامح من أجل حاجة الناس هذا باء تسامح بالمصالح وعيون مقاصد الشريعة أن الرجل يساعده في تقديم المال والتاني يساعده في تقديم في تقليل الثمن لمدة المهلة التي تركها له في انتفاع في فيش من الطرفين لما ما يعطوهش هذا بخص حقه المشتري بخص حق باء ما نفعوهش والتاني نفع من النفع المتبادل كيف النفع المتبادل أن الباني سيأخذ كل المال وكل المال سيفيده بأنه يبني مفهومه لا وال وال والمشتري وال وش انتفعه عشان تعرف ان السلم تحقيق مقاصد الشريعة وش انتفعه ها قلة السحر لو, لو كانت موجودة هيبقى بمية وخمسين بعهاله عشان هي مش موجودة بكان بمية بمية وخمسة بمية وعشرة يعني انتفع بايش بتقليل أربعين منهم يبقى انتفع متبادل لما أنا أعطيه هذا لما أنا أعطيه المئة عشرة عشرة يبقى مع ذلك اننا عملت ايش ما نفعته أنا انتفعت وهو لما انتفع ففي ظلم هنا في النص الشريعة فأبى ذلك عشان تعلموا الشريعة تأبه ذلك حاض فهمتم؟ حتى لو تضاى مع حتى لو تضاى في امور تخالف الشرع الرضا الرضا غير مؤثر فيها. تابع لو تبعت فيروس كورونا دكتور وشترنت مثلا بعد سنة. هاه والاتفاق كان على كده حرام ولا حلال؟ حلال هو هذا هذا حل نقبل هذا حل نقبل ولو فيها انخرام واحد في المية من الوصف ولكن تفسخ العقد يعني واحد اخذ من المبلغ. وأنا هتستلم بعد سبعة، وبيسلمني بعد مثلاً بعد تسعة شهور. ده دا أطول، فأحسن إليكم. لكن بنفس المواصفات، صحيح؟ وحصل الترابط هذا هو الموافقة التامة للشرع أن انتفعت بالتقليد وهو انتفع بتقديم المال له. واحد أكل وباقي على اثنين وثلاثة وأربعة. لا هذا شتار رجيم. وقال... لازم تقرأ عليه آية الكرسي. بعد عليه ولا عليه ما مش ما حي. هذا وضع يدي <تصفيق> على الشعب بالقوة.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 ازاي نفسها صادق ولا الصادق انا دلوقتي ارديه الفتاه بتاع ما يا سيدي دخل معك السمك؟ السماء لو فوتتلي الجمبري انا احبه جدا فانا ساكون معك على دوره المبايعه على ما تحب صدقني انا الطعام الذي اكله اكل طعام لأعيش لكن شهوتي في الطعام في الجمبري فقط ف... <تصفيق> اعتني بي وساعتني بك <تصفح> <تصفيق> هو طبعا هذه المسألة إن النك إذا بعت عشان أعطيك ملك أولًا لا أحد يملك عليك تسعير وما يجوز ولك أن تربح ما شئت دون غض فقط دون غض إنتهى أو لا لا أحد يضمنه أو يحدده إحنا كده المحاضرة سمحوني أنا أبدأ سلسلة عشان أدخل في تانية ما معلش والمحاضرة أخليها بقى كلمة يسيرة أه عشان يسيرة فالحاصل أنت لا أحد ي... لا أحد له يد عليك في التسعيرة كم تربح تربح جنيه جنيهين ثلاثة أربعة لك ذلك سهمت دون غبن يعني دون أن أحد يعلم يقول لك غبنت الرجل يعني أقصى حاجة بتكسب عشرة بتكسب أنت مية فهمت فانت ما أحد يملك عليك التسعير قالوا للنبي والنبي هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم قالوا سعر لنا قال انما المسعر الله لا احد ياتيني يوم القيامه بظلامه بمظلمة انا ظلمت فيها حجرت عليه وسعر فهيني هذه لك الامر التالي انك لا تبع ما لم تملك على بيانته ما لك ماشي الامر الثالث هو ان تكون سمحا عند الشراء وعند وعند المماكسه طبعا انا اعرف انها بتدخل بالذات نساء مصر الله خير من ارقى في الناس وارحم الناس بالباقي لازم تجيب له الجنون الاعور يعني انت تقول لها مئة تمشي معك الى العشرة ولايتك وليتك تاخذ ال صح انا بمكه ذهبت ذهبت تشتري بطانية أنا وقفت أن أعرف أنها مصرية وعائصة المشكلة فأردت أن أنا فالرجل الرجل قال لها بستين أخذ اللي جنبك بتلاتين والجنب يبيع شكورتين دي فراجل أعرف لها ما في أحد يبيع هذا باللي جنبه بتلاتين فهو المشكله المماكسه للنساء صعبة جدا في النسبة لمصر يعني صعبة جدا فأنت كن سمحا رحب الصدر لأن النمسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال رحم الله رأى لأن البيعات هذه المعاملات تنمي الأخلاقيات الحسنة عند, عند لو لو احنا تعاملنا بهذا أكثر إفريقيا دخلت الإسلام بذلك فقال رحم الله رأى سمحا إذا اخترى سمحا إذا اشترى لو طلعت روحك بتعمل معها إيه صدقا لو طلعت روحك ماذا تفعل لا سيبه سي سي سي سي سي بالله قل زهق اه زهقت بتعمل ايه بتخلص الزابقة منها انا اريد الطريقة المثالية بالتخلص من المرأة المعاكسة المماكسه كيف تخلص؟ بتراحل الزابقة يعني بتديها اللي هي جابت اللي هي عزلة ما احد يستطيع للمرأة شيء. ولا الشيطان ولا الشيطان الشيطان سمى الله كيده في القران طيب, طيب وسمى كيد النساء طيب اقر ذلك؟ قال انه من كيد كنا ان كيد كنا فاقر الله. الله لا والله بباطل فاقر الله قول العزيز وفي الشيطان الله لما قال عنه قال ان, كي... إن كيد كيد الشيطان كان طيب طيب. يعني انت وعطيت انتهى الموضوع ممتاز لكن كن رحما ها كن رحمن إذا بعت هذا الشوط هذه التانيه الثالثة اخره ماشي بس انت كنت الكم الاولين بس ابيع مثلا ببيع مثلا هو بايع مثل واحد ثاني مثلا ب 35 مثل لا كمثق الحر لا عترى عليك في برك في ليه يا شيخ <تصفيق> مش بمسك الامتين ها أنت لك هذا ما أحد يحجر عليك وسع قالوا ساحر قال إنما المساعد الله مفهوم هذا قول طيب مثلا واحد بعض مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا واحد مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا جنيه. واحد مع جنيه يعني مصور واحد بعشرة ومصور واحد مئة، ممتاز. يعني هو نفس المصمّر بعشرة هنا ومتين هنا؟ ممتاز ممتاز لكن ما كنتش بهذا الفرق بين الشاسع يعني لو عطى ابو 128 وعشرين بعشرة وعطى المرسيدس بتلاتين في يجوز لكن بمتين ظلم مباين ما يجوز لا يجوز لا يجوز. تفضل يا عم الشيخ. مالش يا ادين مفيش نسبة لك ان تربح ما شئت المهم ما يكونش فيه غبن على الناس نعم مالش هو مثلا يروح مثلًا على تمام مش عنده ويسمعها في مكان ثاني كده هي هو لا ده دي مثلا حاجة أنت أغلقت على الباب هل هو وكيل أم بائع؟ طب لا ما, ما هو أنا عليه لو وسئت بقى وكيل اصبر تعرفها؟ اسمع الصورة التي سيبينها محمود وقل لي نعم هي هذه الصورة لا؟ يروح لأي مكان المدرس.. مثلا ويقول او مصنع ويقول لهم انا لكم ابرامات هورد لكم ابرامات او هورد لكم مستشفى هورد لكم اجاهه طبيه يروح يستورد الاجهزه الطبيه دي للمستشفى و... لما يقول المدير للم... المدرسه كده بيتعاقد معه يتعاقد على عربون وبعدين يروح المستشفى وبعدين يروح مثلا المصنع يصنع الملابس او المستشفى مثلا يبي يشتروا الاجهزه له و... هو ليه انت ما هل هال... هذه الصورة ها باطل بيننا. لو إيش؟ لو حصل اتفاق وقالوا طبعاً أريد قال طب انتظر فراح اشترى وأخذ وأتى وآت وآت له في المدرسة وبعدين أخذ العربون صح صعده. ودي مش ممكن تحصل. لأنه مش عايز يحصل في المغامرة. مثلاً عشان مثلاً تحليلها عيلة العربون يعني خلاص أنا اتفقت معه على ساعة كمان قلنا مثلاً بعشرة آلاف جنيه. لما جابهم أبغى أخذ العشرين يلوس يلوس ولكن لن تجد أحد قرض يا, يا شيخ من بنك نص القرض من بنك مثلا خمسين ألف مثل عليك البنك سبعين ألف خمسين ألف يعني مثلا أنا على العيش على العيش بيردهم سبعين بيخسم لأن أصدر بيخسم بخمسين مكامون بيخسم ده إيه لعطاء الفات معاشا كده قلبي راح. هذا, هذا هذا ربا ربا ظاهر جدا الربا اسمعوا الربا مهلكة ليست بعدها مهلكة فيها لعنة وفيها محق للبركه وليس فيها ثمة خير بحال الحول. أنتم لو أردتم أن تعلموا ما معنى الربا وما في الربا كل اقتصاد العالم ساقط بسبب الربا الربا يسقط أي اقتصاد لا يمكن لاقتصاد أن يقوم عوجه الربا لا, لا المحاضره خنا ولا الدروس اعطينا لما الجمعية الجمعية فيها خلاف بعض العلماء قال الجمعية هذا قرض جر نفع فواربة وحقاً انا راي الحج الواسع من اصغر عملات الحمل انا اراها توصيفا شرعيا انها هبه مسابعه لي مش هشرح بقى الجمعية نفسها توصيفها الشرعي انها هبه مسابعه لها كل ساقط بسبب الربا يا كله ساقط بسبب الربا ها كله بيتململ اهو الان عندك حتى دول الخليج الربا الربا ضارب في كل اقتصاداته أي اقتصاد يقوم على الربا لابد أن يسقط. الآن الآن. أما أنت حضرك عايش فين؟ عيش منطاد. أما منطاد فين؟ في المريخ ولا في المشترى؟ في شبرة. في شبرة. وشبرة هذه ما خد ركبة كوكب المريخ ولا المشتري؟ كوكب أما سمعت بالأزمات الاقتصادية العالية في أوروبا وفي غيرها؟ هذا تسمع مثلاً؟ ألفين وثمانية عشر. ب... ألفين إذا إذا في أزمة اقتصادية ولا ما فيش أزمة اقتصادية؟ ما مضيتش دي عمالة استفعل دي عمالة استفعل تعرف ماذا يقول تعرف انهم في كندا وفي اوروبا الان يبحثون على قوام الاقتصاد الاسلامي للتعامل به فان كيف وحتى اقتصاد الاسلامي لا يوجد ولا فيه بنك اسلامي كله رجل اصدقائي ما بيش بنوك اسلامي عشان نتحكش على بعضي هتى الممكن التي تدعى اسلامية إسلامي إسلامي كلها تتعامل بالرجل <تصفيق> كلها تتعمل اضلاع الشرع غير متوفره فيها فهمي؟ فلذلك انت ترى ازمات اعلى مما تتصور أزمات اقتصاديه كلها سببها حرب الله ولان المسألة اصلا ايضا فيها هرس بيدخل غل وإيش بن وش تعامل البنك حق حقيقه رجل ظالم يضع رجل على رجل يطحن الفقير يهضمه فاهم يركب عليه في كل مره ينزل الفقير وهو ايش يعلم الله والله الطبقيه والاحقاد وعدم كلها بسبب الربا. ثم بعد ذلك الربا الى اقدم يمحق الله الربا ويربي الصدقه فهمتوا نعم ليه المرتبات اللي تنزل على البنوك لا اجعلها صفرا اول ما تنزل اسحبها اسحب لا تضع فيها شيء لا مش هو اللي أعرف انت تسحبه لا تتركه حتى لا نعم لا تتركه حتى تنجو بد أن تسحبه في هذا البدء نعم الجاري مع النهر الجاري إن وجدت فيه شيء تبقى تعالى أخبر كل هذه التعاملات مدخوله يعني يحطها سندوق يحطها عروصة يحطها بص إذا خفت على المال من السرقة أو التلف لك أن تضعه في البنك حفاظا عليه ولا تأخذ شيئا منه أعرف أخصم مصري في لكن أنت مضطر لتحافظ على مالك لكن أن تضعه كمعاملة الربة فيه حرب حرب الله لا هوادة فيها اللي مش فاهمينه حضرتكم ان حرب الله ليست معلمة حرب الله خفية ويعني ايش خفية استدراج سنستدرجه من حيث لا ولذلك ترى المرابي لا يمكن ان ينقطع عن رب الله يجره جره يزين له سوء سوء عمل مهما فعلت لابد ان يتلمس بعض الاشي بعض المبررات